الفصل الثاني عرب المدن طبائعهم وعاداتهم المجتمع العربي إن مما يستوقف النظر ما نراه من التضاد بين ثبات نظم الشرقيين وتسليمهم بالأمر الواقع الذي ليس له دافع والإخاء السائد لمختلف طبقاتهم من جهة وثورات الأوروبيين الدائمة وهرجهم وتنازعهم لاجتماعي من جهة أخرى وأظهر ما يتصف به الشرقيون هو أدبهم الجم وحلمهم الكبير وتسامحهم العظيم نحو الناس والأموال ودعتهم ووقارهم في جميع الأحوال واعتدالهم الكثير في الاحتياج وقد منحهم إذعانهم الهادئ لمقتضايات الحياة طمأنينة روحية قريبة من السعادة المنشودة على حين تورثنا أمانينا واحتياجاتنا المصنوعة قلقا دائما بعيدا من تلك السعادة ومن السهل ذم ذلك التسليم الفلسفي وبيان محاذيره ولا ينكر مع ذلك أن المفكرين الذين درسوا تقلبات الأمور لم يوفقوا بعد الاكتشاف ما هو أكثر ملاءمة لحكمة الحياة فلا يجوز والحالة هذه ازدراء مزاج النفسي يمنح المرأة سعادة وطمأنينة وإن لم يساعد على تقدم الحضارة في كل وقت وليس من الصعب أن نتمثل الحال التي كان عليها المجتمع العربي أيام ازدهار حضارة أتباع النبي بطريق البحث في حالة المجتمع العربي الحاضرة وفي حوادث الماضي فقد دل وصفنا لحاضر العربي في مختلف الأقطار التي كانوا سادة لها على أن ما يشاهد من أنسهم وتسامحهم كان يشاهد أيام حضارتهم أيضا وقد وصفنا طبائعهم النبيلة وفروسيتهم ورأينا أن أوروبا المتبردرة اقتبستهما منهم وإنما نراه خاصا بالطبقات الأوروبية العليا من الأدب والوقار هو من الأمور الشائعة بين مختلف طبقات الشرق كما أجمع عليه السياح وإليك ما قاله الفيكولت فوغيه عندما تكلم عن تزاور أفقر طبقات العرب لا يسعني سوى الإعجاب بما يسود اجتماعات أولئك القرويين الفقراء من الوقار والأدب وما أعظم الفرق بين اتزان أقوالهم ونبل أوضاعهم ولغط بني قومنا ووقاحتهم وأتيح لي غير مرة أن أتصل بكثير من العرب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي فقضيت العجب في كل مرة من الوقار والترحاب الذين كان يستقبلني بهما أناس لا تعلو طبقتهم الاجتماعية طبقة فلاح أوروبا لا فرق في ذلك بين أن يكون رب البيت فقيرا أو غنيا وذلك أن الواحد منهم يتقدم نحوك ليحييك على الطريقة الشرقية أي بوضع يده على صدره وجبينه وليدعوك إلى الجلوس على متكأ في صدر البيت المقابل للباب ثم يعرض عليك سيجارة أو نرقيلة للتدخين وقهوة للشرب وينتظر منك بأدب أن توضح له سبب زيارتك المدن العربية البيوت الأسواق إلى آخره المدن العربية يكفي كثير من المدن العربية الظاهرة كدمشق وبعض الأحياء في القاهرة لتصور ما كانت عليه المدن العربية في سالف الأزمان وقد تكلمنا عن منظر شوارعها الملتوية المشوشة غير مرة ولا فائدة في الرجوع إلى ذلك الآن وإذا ما أغضيت عن المدن الشرقية التي تلمس فيها نفوذ الأوروبيين كالمدن الساحلية السورية مثلاً رأيت شبها عظيما بين مدن الشرق قاطبة فالسائح الذي ينتقل إليها فجأة بقوة ساحر يعلم من فوره حقيقة الجزء الذي هو فيه من الكرة الأرضية وتنقطع الحركة في شوارع جميع المدن العربية مع غروب الشمس وتغلق الحوانيت في ذلك الوقت ويدخل الناس بيوتهم ولا يخرج الإنسان من بيته ليلا إلا حاملا فانوسا لعدم الإنارة المصنوعة ولا عهد للشرقيين بما في مدن أوروبا من الحركة الليلية ومن الحوانيت والقهوات المضاءة بأبهى الأنوار. ومع ذلك يجد الشرقيون في حياتهم المنزلية من الروعة ما يستغنون به عن ملاه الليل. فإذا قيض لأناس منهم أن يزوروا أوروبا، بهرتهم حركة مدنها الليلية، وقالوا إن ملال الغربيين في بيوتهم يدفعهم إلى الخروج منها وملازمتهم الأندية أو القهوات. وقد قال لي تاجر بغدادي وقور زار عواصم أوروبا كثيرا إن ذلك من النتائج السيئة للاقتصار على زوجة واحدة لا ريب وليست شوارع الشرق موضوع عناية أحد وترك أمر إزالة ما يلقى فيها من الأقذار للكلاب والكلاب لا تترك منها شيئا ولا صاحب لهذه الكلاب التي تشتمل كل مدينة على الألوف منها فتعيش جماعات يكون في كل حي واحدة منها ولا يخرج كلب من حي من غير أن يمزق ولذا ليس من الممكن أن يقتني رجل كلبا في الشرق فإذا ما حدث أن كان له كلب وقطع معه شارعا مزقته كلاب الأحياء التي يمر منها حتما ويعامل الشرقيون الكلاب وجميع الحيوانات برفق عظيم ولا ترى عربيا يؤذي حيوانا وإذاء الحيوان من عادة سائقي العربات في أوروبا وليس من الضروري إذن أن يؤلف العرب جمعيات رفق بالحيوان والحق أن الشرق جنة الحيوانات وفي الشرق ترعى الكلاب والهرر والطيور إلى آخره وتحلق الطيور في المساجد وتوكر في أطنافها مطمئنة وتأوي الكراكي إلى الحقول من غير أن تؤذاه ولا تجد صبيا يمس وكنا وقد قيل لي في القاهرة بصيغة التوكيد وهذا يؤيد ما ذكره بعض المؤلفين إن في القاهرة مسجداً تأتي الهرارة في ساعات معينة لتتناول طعامها وفق شروط أحد الواقفين منذ زمن طويل وجزئيات كتلك تدل على طبائع الأمة وتدل على درجة افتقار الأوروبيين إلى تعلم الشيء الكثير من حلم الشرقيين وأمسهم ولا يعرف الشرق من أمور العربات سوى الشيء اليسير ولا ترى في الشرق غير طرق قليلة صالحة لسير العربات ولا يعتمد الشرقيون في شؤون النقل إلا على الخيل والجمال والحمير والناس في مصر يستخدمون الحمير على الخصوص والناس في القاهرة يركبون الحمير في جولاتهم اليومية والحمير المصرية أجمل من الحمير الأوروبية التي فقدت صيتها ولا يرى علية القوم في مصر ولا نساؤهم غضاضة في امتطائها ولكل حمار في مصر سائق ينفعه إلى العدو بصوته أكثر مما بعصاه ولا يطيع الحمار المصري غير سائقه ولا يأبه لكل حث يقوم به أي سائق مؤقت آخر المساكن يميل سكان المدن من العرب إلى إنشاء مساكنهم على الطراز الأوروبي في الوقت الحاضر ولذلك تصبح القصور العربية القديمة نادرة جدا وتشاهد أجمل البيوت المبنية على الطراز العربي في دمشق وليس في مناظر هذه البيوت الخارجية ما يستوقف النظر على العموم وفي داخل المنازل لا في خارجها تتجلى حياة الشرقيين الذين لا يضحون بشيء في سبيل المظاهر وتدخل تلك البيوت على العموم من مسلك ضيق مقبب يجلس فيه الخدم وإذا منتهيت منه دخلت ساحة كبيرة وإن شئت فقل حديقة مفرشة بالرخام ومجتملة في وسطها على حوض محاط بأشجار الصفصاف والبرتقال والليمون والرمان وأنواع الرياحين التي تنشر شذاها داخل البيت ويحيط بتلك الساحة أقسام البيت الصالحة للسكن والتي يحتوي داخلها كل زخرف عجيب والصورة التي التقطناها عن داخل أجمل قصور دمشق فنشرناها في فصل آخر أفصح دليل على ذلك والوصف أعجز من أن يصور لنا ما لسقفه من الروافد الناتئة والأشكال الهندسية المجوفة التي نقش المتفننون أجمل النقوش العربية على خشبها الأرز والحماطي والوصف أعجز من أن يصور لنا كذلك رسوم قطعه الزجاجية العجيبة وجدره المكسوة خطوطا وكتابات وأفاريزه المتدلية التي تربط السقف بجوانب حياطه وتقسم الردهة المهمة المرتفعة ترتفع طبقتين في ذلك القصر إلى ثلاثة أقسام على العموم وتحيط هذه الأقسام بساحة مبلطة وتتوسط هذه الساحة فسقية رخامية منقوشة مثمنة الزوايا فوارة ويتألف رياش ذلك القصر من أريكة كبيرة مغطاة بالحرير المطرز بالذهب والفضة حول حياط ردهته وتشتمل بقية أمتعته على متكئات ومقاعد صدفية ومشاك مستورة بالرخام والخشب الثمين والزجاج والميناء الفارسي لتوضع فيها الأواني الصينية والفضة وفناجين القهوة المستقرة بظروف صغيرة مخرمة والنرجيلات والمباخر إلى آخره وينشد العربي الراحة في تلك الملاجئ الهادئة الساحرة العطرة التي يتخللها الرخاء ولا ينفذ من نوافذها سوى ضياء قليل ولا يعكر صفها غير خرير ماء الحياض المرمرية ويستطيع العربي الذي تحيط نساؤه به هنالك أن يطلق لخياله العنان فيخيل إليه أنه انتقل إلى جنة محمد من خلال دخان نرجيلته ويختلف طراز البيوت العربية في الجزائر ومراكش بعض الاختلاف عن طراز بيوت العرب في دمشق فقد استبدلت القاعة فيها بالحدائق لضيق الاتساع وتحيط بالقاعة أجزاء المسكن وإذا ما نظر الإنسان إلى تلك البيوت من الخارج رآها مكعبات حجرية بيضا كبيرة تعلوها سطوح وينفذ النور إلى أجزائها من قاعات محاطة بأقواس تقوم عليها طبقات من الأروقة التي تدخل الغرف منها وهي مبلطة بالآجر المطلي ويغطي الميناء جدرانها ويستر الخشب المحفور سقوفها من الداخل ويتألف أثاثها من الحصر والبسط ومن متكأ يوضع في أقصى الغرفة ويصلح للجلوس في النهار والنوم في الليل ومن صناديق خشبية مدهونة لصيانة الثياب والحلي ويستر أعلى تلك القاعات بنسج ذات حبال مربوطة بكلاليب على السطوح منعا لحرارة الشمس والواقع أن البيوت القائمة على هذا الطراز تلائم البلاد الحار وأن الناس في المدن العربية القديمة في إسبانيا ولسيما في أشبيليا يشيدون بيوتهم على طرازها حتى الآن وفن عمارة إحدى الأمم عنوان صادق لاحتياجاتها وإذا ارتحلت أمة عن قطر إلى آخر، حولت فن عمارتها إلى ما يلائم بيئتها الجديدة، ولهذا نرى اختلافاً بين البيوت العربية في القاهرة مثلاً والبيوت الموصوفة آنفاً. ففي المدن الكبيرة كالقاهرة، حيث تضيق المساحات، تقام البيوت على ثلاث طبقات في الغالب، ولا تكون رداها مرتفعة كما في دمشق، وتفتح نوافذها على الشوارع لعدم كفاية قاعاتها الضيقة لتجديد هوائها. ولكن العرب إذ يرون أن تكون النوافذ مغلقة أمام الغرب لم يعتموا أن اخترعوا الشبابيك الخشبية ذات التخاريم وسموها المشربيات والآن لا يرى في القاهرة غير عدد قليل من البيوت القديمة التي أنشئت على طراز العمارة في عصر الخلفاء والتي تنقلب إلى خرائب وأذكر منها بيت مدير المساجد العام ويرى أغنياؤها في الوقت الحاضر إنشاء بيوتهم على الطراز الأوروبي لما يجدون فيها من الهيف وتمتاز البيوت القديمة في القاهرة من بيوت كثير من المدن الشرقية بأبوابها المزخرفة إلى الغاية الأسواق الأسواق من أهم أجزاء المدن في الشرق فيرى في كل مدينة مهمة كثير من الأبنية التي يتألف من مجموعها حي للتجارة وحدها يسمى السوق وتحتوي السوق على أروقة طويلة مغطاة بألواح أو حصر وعلى دكاكين متجمعة على حسب أنواع السلع ويضاف نوع السلع التي تباع في الرواق إلى كلمة السوق فتعين بذلك فيقال مثلا سوق الأسلحة وسوق الأزياء وسوق الأبازير إلى آخره وإذا عدوت كبريات المدن لم تجد غير السوق مكانا للبيع ولو كانت السلع مما يستهلك يوميا ولا شبه بين الدكاكين الشرقية المظلمة والحوانيت الأوروبية ولا عهد للدكاكين الشرقية بفن العرض على الخصوص وتبدو هذه الدكاكين مجوفات مظلمة يترجح عرضها بين مترين وثلاثة أمتار ولا تزيد على هذا طولا وتكون السلع منضضة فيها ويجلس البائع أمامها وتحتوي على ثروات واسعة أحيانا مع حقارة منظرها والسوق ملقى الناس المفضل في الشر وهي المكان الوحيد الذي يكون فيه شيء من النسيم في الغالب والنساء يقصدنه ليمكثن فيه مدة ساعات والرجال وحدهم هم الذين يقومون في الشرق بإدارة شؤون الدكاكين الأسواق ومنها دكاكين النصارى وينتظر التاجر المشتري أمام دكانه متزنا صابرا ولا يزعج أحدا من المارين ما لم يكن التاجر يهوديا فإذا كان التاجر يهوديا الحف على المشتري بدناء فلم يستطع أن يتخلص منه إلا بعد عناء كبير ومن عادات التاجر الشرقي مهما كان جنسه أن يطلب أول وهلة خمسة أمثال ما تسويه سلعته كما أن من العادات الثابتة أن لا تتم الصفقة إلا بعد جدل طويل وإذا كانت السلعة على شيء من القيمة استمرت المساومة أياما كثيرة وقد اقتضى اشترائي للنرجيلة النحاسية المكفتة بالفضة والتي نشرت صورتها في هذا الكتاب مساومة دامت أسبوعا كاملا فكأن الشرقي لا يخرج عما يملك إلا بعناء فعلى من يرغب في ابتياع شيء من الشرقي أن يكون صبورا مثله الأعياد والاحتفالات الولادة والختان والزواج والدفن الولادة والختان الولادة من أفراح العرب الخاصة والختان من أفراحهم العامة فإذا بلغ الصبي السنة السادسة أو السابعة من عمره ختن ويوم الختان يسار بالصبي في موكب عظيم في المدينة لابسا أفخر الثياب مبرقا على الوجه راكبا حصانا مجهزا بأثمن عدة ومخفرا بأولاد آخرين لابسين مثله ويتقدم الموكب الحلاق الذي سيختنه ورجال الموسيقى ويعترض النساء بين الفينة والفينة للموكب مزغردات ثم يصل الموكب إلى المسجد المنار بأبها الأنوار، ثم يسار منه إلى بيت الأبوين، ليتناول الناس الطعام من مائدتهما، ثم يبدأ بالألعاب التمثيلية في الغالب، ويختن الحلاق الصبي عند الانتهاء من الأكل، وعلى صوت السنوج خنقا لصوته، ويحيي المدعوون الكثيرون ليلتهم بشرب المرطبات والقهوة والنرجيلات. الزواج تعد حفلات الزواج من الأفراح كحفلات الختان وأقتصر الآن على بيان الأعراس دارسا في فصل آخر حال المرأة في الشرق حينما يرغب الفتى في الزواج يفوض إلى امرأة كبيرة العمر أن تبحث له في الأسر عن الفتيات الصالحات للزواج ويختار واحدة ممن وصف له جمالهن وكمالهن ثم يفوض إلى شخص أمر خطبها وتسأل المخطوبة عن رأيها صورة ولا يكون لديها ما يسوغ رفضها تزوجه دامت لا تراه إلا بعد عقد الزواج ثم يفاوض الخطيب أباها في مقدار مهرها وذلك لأن الرجل هنالك للمرأة كما في أوروبا هو الذي يدفع المهر فإذا تمت المفاوضة جاء الخطيب ومعه أصدقاء له إلى بيت حماه حيث يكون منتظرا إياه هو وبعض الأصدقاء وشهود وأحد الكتبة وعندئذ يلفظ بصيغة العقد الشرعية ويدون الكاتب ما وقع وبهذا يكون عقد النكاح قد انتهى شرعا ومن هنا ترى أن ذلك الزواج عقد خاص لا يتطلب تأييدا دينيا أو مراسم مدنية ولا تزف العروس إلى زوجها إلا بعد أيام تقام فيها الحفلات وترسل العروس المبرقعة في موكب مؤلف من الأصحاب والموسيقيين إلى الحمام ثم تعود إلى بيت أبيها حيث الموائد وتبعث مبرقعة في اليوم التالي إلى بيت زوجها المعد المنار بعناية لاستقبالها وذلك في وسط موكب تتقدمه جماعة من الموسيقيين والمهرجين والمصارعين فإذا منصرف الناس أمكن الزوج أن يرفع النقاب عن زوجه وأن يتاملها لأول مرة ولا تقام تلك الحفلات إلا في الأحوال التي يكون فيها عقد نكاح وعندما لا يصار إلى طريقة عقد النكاح يذهب المرء إلى أسواق النخاسة الكثيرة التي لا تزال موجودة في الشرق ولا سيما في القاهرة مع إنكار وجودها في الكتب ويأخذ واحدة من الإماء الشركسيات أو الكرجيات الحسان بمبلغ قد يصل أحيانا إلى ستة آلاف فرانك وتكون هذه الأمة من الأسرة وتكون لأولادها ما لأولاد الزوجات من الحقوق ويعامل الإماء برفق ولا يفكرن في التحرر وإن كان التحرر من الأمور السهلة إلى الغاية فما عليهن في مدينة كالقاهرة التي تعاني مناحي أوروبا إلا أن يذهبن إلى أولياء السلطة ليعربن عن رغبتهن فيه المآتم مراسم الدفن عند المسلمين فخمة فخامة مراسم الزواج فالميت يوضع بعد أن يكفن في تابوت ويغطى التابوت بشال كشمري ويتناوب حمله خمسة أو ستة من أصدقائه ويتقدم الجنازة فريق من العميان والمساكين مرتلين بعض آي القرآن ويأتي خلفها الأقرباء والأصحاب والنائحات ويصلى على الميت في المسجد ثم يدفن في المقبرة ويوجه وجهه إلى مكة وإذا كان الميت عظيما أقيم حول قبره بنيان مكعب تعلوه قبة وإذا حلت الأعياد زينت القبور بالأزهار وقضى النساء أياما حولها بالدعاء مختلف عادات العرب الحمامات القهوات التدخين تعاطي الحشيش الحمامات حمامات الشرق أفضل من حمامات الغرب صحة وراحة وهي عدا ذلك محل للاجتماع والمحادثة ولا تقل شأنا عما كان لها عند قدماء الرومان وتنشأ حمامات الشرق على نمط واحد ولا يختلف بعضها عن بعض في غير الزينة والنفائس ويوجد متكأ كبير في ردهة الحمام حيث يستريح المستحم ويخلع ثيابه وتحفظ وترى فصقية من الرخام في الوسط ويتلفف المستحم بمنشفة وينتعل نعلا من الخشب ويدخل غرفة تبلغ حرارتها نحو خمسين درجة ويستلقي على بلاطة من الرخام ويمسد ثم يدخل غرفة ثالثة ويدلك جسمه ويغسل بالصابون ويتبطى ويصب الماء الفاتر والبارد على غير مرة ثم يعود إلى تلك الردها. ويستلقي على ذلك المتكئ، مشتملا بالمناشف ويشرب النار والقهوة ولا شيء ينعش الإنسان بعد نصب النهار مثل ذلك الاستحمام فنتمنى أن تشتمل جميع مدن أوروبا المهمة على مثل تلك الحمامات القهوات والتدخين وتعاطي الحشيش يتردد الناس هناك كثيرا إلى القهوات ولكن لعهد لتلك القهوات بما في قهوات أوروبا من وسائل الطرف وذلك أن متاع تلك القهوات يتألف من حصر وأكواب والنرجلات في الغالب ومع ذلك تمتاز القهوة التي تعرض فيها بحسن الصنة والأوروبي الذي يتعودها في الشرق لا يعود إلى نقيع القهوة في بلاده على مضض وليس بمجهول أن معرفة الشرقيين للقهوة أمر حديث وأنهم لم يعرفوها أيام ازدهار حضارة العرب ومن العادة في الشرق أن يتناول المرء في أثناء شرب القهوة التبغ الأشقر العطر اللذيذ الذي لا يعرف الغرب غير نوع مقلد منه وفي الشرق يستعملون ذلك التبغ على العموم في النرجلات الطويلة الأنابيب وذات النماذج الكثيرة فيمر الدخان من آنيتها المملوئة بالماء متطهرا بذلك من عناصره السامة قبل أن يصل إلى الأفواه ويبلل التبغ ويوضع في أعلى النرجيلات وتوضع عليه نويرات تحترق مع التنفس من أطراف تلك الأنابيب الأخرى وتجد السيجارة شائعة في الشرق ويجهل الشرق السيجار والحشيش الذي هو مادة مسكرة من أهم وسائل اللهو والتسلية عند أمم الشرق منذ قرون والفلاح الشرقي الحقير يصبح وقتما يتعاطاه سعيدا حينا فلا يرضى بحظ أعظم ملوك الأرض بدلا من حظه والشرقيون قد حلوا بفضله مشكلة وضع السعادة في الزجاجة التي لا تعصر حيازتها وإذ لا يزال ذا شأن عظيم في حياتهم نرى من المفيد أن نقول كلمة في خواصه يصنع الحشيش من القن بالهندي كما يعلم العالم ويباع في القاهرة والقسطنطينية على العموم كمربب وحلوى ومعجون وملبس إلى آخره ويمزج لتعديل خواصه بجوز القيء والزنجبيل والقرفة والقرنفل وما إلى ذلك وكذلك بالذراح على ما يقال ويظهر أن الحشيش كان معروفا في القرون القديمة ولم يستخرج الترياق الذي حكى عنه أوميريس والمادة التي روى ديودورس السقلي أن نساء ديسكوبوليس المصرية كن يزلن بها هموم أزواجهن وغضبهم من غير القن بالهندية على ما يظن ومما لا ريب فيه أن أمر الحشيش كان شائعا في سوريا أيام الحروب الصليبية وللأثر الذي ينشأ عن تناول الحشيش علاقة بحال الإنسان الروحية وأرى أن أثره النفسي يلخص بأنه يجسم الخيالات التي تجول في النفس وأن هذه الخيالات تشتد وتمزج بالحقائق فإذا كانت النفس طيبة غرقت على العموم في بحر من الملاذ بما يلائم ما تبالي به من الأعمال عادة وعلى هذا الوجه يرى الشرقيون الذين يتناولون الحشيش بين حريمهم أنهم ينقلون إلى ما في جنات محمد من حور العين مسحوري العيون برقص نسائهم مشنفي آذان بأغانيهن ولم يدرس تأثير الحشيش من الناحية العلمية درسا كافيا مع ما يؤدي إليه درسه من النتائج الطريفة في علم النفس وقد ذكرنا في كتاب نشرناه حديثا عن تأثير الحشيش النفسي أنه ينشأ عن تعاطيه انفتاق شخصية الإنسان كما يحدث للسائر في النوم فتقوم الذات غير الشاعرة التي تكون راقدة في الأحوال العادية والتي هي أساس حركة الإنسان بالحقيقة مقام الذات الشاعرة، فيفقد الإنسان كيانه ويحدث عن نفسه إلى شخص ثالث ويبدو التغير في قوله وسلوكه وأخلاقه وتظهر حقيقة أمره وهناك يمكن حمله إلى إظهار سرائره وقد يستعان بالحشيش في الأحوال الخطرة فيعترف به المجرمين بذنوبهم ويجتنب الخطأ القضائي بذلك. الألعاب والتمثيل والراقصون والقاصون إلى آخره. تختلف العاب العرب قليلاً عما نعرفه في أوروبا. فلعبة الشطرنج ولعبة النرد ولعبة الداما مما ألفه العرب. والمصارعة والرماية ولعبة الكرة والمسايفة ولعبة الصلجان مما هو شائع بين العرب. ولعبة الرمح وسباق الخيل. من أكثر ما يلعبه الأعراب والتمثيل من وسائل التسلية عند الشرقيين أيضا ولكن الممثلين في الشرق يكونون من اللعاب في الغالب أو كما رأيت بنفسي من الأشخاص الذين لم يحذقوا فن التمثيل أحيانا فيلقون فصولهم برصانة كالقارئ من غير أن تمت أوضاعهم بصلة إلى حقيقة ما يرغبون في الإعراب عنه من العواطف ويتذوق الشرقيون الموسيقى والأغاني كثيرا وقلما تدخل قهوة شرقية من غير أن تسمع فيها ما لا يروق الأوروبيين من الحان الرباب والكمان والمزمار الحادة المحزنة. ويعد الرقص في الشرق من الأمور التي يقوم بها أشخاص مأجورون، ويحمر وجه العرب خجلا من الرقص العلني الذي يشابه رقص الأوروبيين في الرداه العامة، وليس مما يلائم الذوق السليم عند العرب أن يرقص رجل متزن في المسرح على أنغام آلات الطرب والنساء اللائي يلقبن بالعوالم هن التي يرقصن في الشرق والرقصات التي رأيتها في مدن آسيا وإفريقيا ومصر العليا أقل من شهرتها وتتألف هذه الرقصات من حركة البطن والخصر دون بقية البدن ورقصة السيف التي شاهدتها ليلا حول وقدة في أريحة من أروع تلك الرقصات فقد اشتركت فيها فلاحات شاهرات سيوفا رفيعة كنا يدرنها حول رأسي زعقات في أذني على حين كانت الراقصات الأخر يغنين أغان يمتدحن فيها ما يفترضن وجوده في الضيف من الجاه والصيت والكرم وكنا يقولن مثلا إنه قهر أعداءه وإن ذراعه لا تنثني وإن فرائص أقوى الشجعان ترتعد فرقا حين سمع صوته إلى آخره وتتجلى مهارة الراقصات في مسهن بالسيوف رأس الضيف الكريم من غير أن يجرحنه وقد حاولت عبثا أن أحمل أولئك الفتيات الأعرابيات على إبداء ذلك الحذق فوق رؤوس أبناء قومهن مع أن الشيخ المفوض إليه أمر حراسة أخبرني بأن من النادر إصابة أحد من ذلك بأذى ولم يبق لعوالم مصر العليا ما كان لهن في غابر الأزمان من رونق وبهاء واللباس الذي يلبسنه أمام الجمهور هو جلباب طويل يفقدن به كل روعة ولكنهن إذا ما كن بين الخلان خلعنه بسهولة ورقصن لابسات ثوبا بسيطا كالذي تعزوه القصة إلى حواء وأعد قصص العجائب التي يتلوها القاصون المحترفون من أهم وسائل التسلية عند العرب وهؤلاء القاصون منتشرون في أنحاء الشرق ولهم خطوة كبيرة في كل مكان ويقص القاصون القصص ارتجالا في بعض الأحيان ويقتصرون في الغالب على إنشاد قصيدة أو تلاوة قصة من رواية ألف ليلة وليلة ولا أزال أذكر أنني زرت حياً من أحياء إياف الشعبية ذات لينة فشاهدت فيه جمعاً عربياً من الحمالين والنواتي والأجراء إلى آخره يستمعون على نور مصباح إلى قصة عن ترة بعناية فتراني أشك في نيل قاص مثل ذلك النجاح لو أنشد جماعة من فلاحي فرنسا ما تيسر من شعر لمارتين أو شاتو بريان وندرك ناحية من أخلاق العرب بما نراه من تأثير القاصين في الجمهور العربي الذي نعلم أنه ذو حيوية مع وقار وقوة خيال مع تمثيل والذي يبدو أنه يرى ما يسمع والذي يبلغ من فرط التأثر ما يظهر أنه يسمعه حقا قال أحد السياح صارخا لينظر الإنسان إلى أبناء الصحراء أولئك حينما يستمعون إلى قصصهم المفضلة فهو يرى كيف يضطربون وكيف يحدؤون وكيف تلمع عيونهم في وجوههم السمر وكيف تنقلب دعاتهم إلى غضب وبكائهم إلى ضحك وكيف تقف أنفاسهم ويستردونها وكيف يقاسمون الأبطال سرائهم وضرائهم؟ حقا إن تلك لا روايات وإن الحاضرون لمثلون أيضا وحقا إن الشعراء في أوروبا مع نفوذ أشعارهم وسحر بيانهم وجمال وصفهم لا يؤثرون في نفوس الغربيين الفاترة عشر معشار ما يؤثر به في نفوس سامعيه ذلك القاص الذي هو من الأجلاف فإذا ما أحيط ببطل الرواية ارتجف السامعون وصرخوا قائلين لا لا حافظه الله وإذا ما كان في حومة الوغى محاربا كتائب أعدائه بسيفه أمسكوا سيوفهم كأنهم يريدون إنجاده وإذا ما كاد يذهب فريسة الغدر والخيانة قطبوا وصرخوا قائلين لعنة الله على الخائنين وإذا ما قضى عليه أعداؤه الكثيرون تأوهوا وقالوا تغمده الله برحمته وفسح له في دار السلام وإذا ما كان العكس فرجع ظافرا منصورا هتفوا قائلين المجد لرب الجند ويكون هتافهم وقتما يذكر القاص محاسن الطبيعة ولسيما الربيع طيب طيب ولا شيء يعدل السرور الذي يبدو على ملامحهم عندما يصف القاص امرأة جميلة فتراهم ينصطون له إنصاط من يكاد لبه يطير من الوجد وإذا ما أتم وصفه قائلا الحمد لله الذي خلق المرأة قالوا قول المعجب الشاكر الحمد لله الذي خلق المرأة الرق في الشرق تثير كلمة الرق في نفس الأوروبي القارئ للقصص الأمريكية منذ ثلاثين سنة صورة أناس يائسين مقرنين في الأصفاد مقودين بالصياط رديئي الغذاء مقيمين بمظلم المحابس ولا أبحث هنا في صحة صورة الرق هذه عند الأنجلو أمريكيين منذ بضع سنين ولا في صحة تفكير صاحب رقيق في إذاء مال غال كالزنجي والقضاء عليه وإنما الذي أراه صدقا هو أن الرقى عند المسلمين غيره عند النصارى فيما مضى وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا فالأرقاء في الشرق يؤلفون جزءا من الأسر ويستطيعون الزواج ببنات سادتهم أحيانا كما رأينا ذلك سابقا ويقدرون أن يتنسموا أعلى الرتب وفي الشرق لا يرون في الرق عارا والرقيق فيه أكثر صلة بسيده من صلة الأجير في بلادنا قال مسيو آبو لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرق بعين الاحتقار فأمهات صلاطين آل عثمان وهم زعماء الإسلام المحترمون من الإماء ولا يرون في ذلك ما يحط من قدرهم وكانت أسر المماليك الذين ملكوا مصر زمنا طويلا تلجأ لتدوم إلى اشتراء صغار الموالي من القفقاس وتتبناهم في سن البلوغ وليس من القليل أن يربي أمير النصري أحد صغار الأرقاء ويعلمه ويدربه ويزوجه ابنته ويفوض إليه إدارة شؤونه وترى في القاهرة أكابر من الوزراء والقادة والقضاء اشتري الواحد منهم في شبابه بما لا يزيد على 1500 فرانك واعترف جميع السياح الذين درسوا الرقة في الشرق درسا جديا بأن الضجة المغرضة التي أحدثها حوله بعض الأوروبيين لا تقوم على أساس صحيح وأحسن دليل يقال تأييدا لهذا هو أن الموالي الذين يرغبون في التحرر بمصر ينالونه بإبداء رغبتهم فيه أمام أحد القضاء وأنهم لا يلجؤون إلى حقهم هذا قال ميسيو آبر مشيرا إلى ذلك يجب عد الرقيق في بلاد الإسلام مبخوتا على قدر الإمكان ومن السهل أن أكثر من اقتباس الشواهد على صحة ذلك ولكنني أكتفي بذكر الأثر الذي أوجبه الرق في الشرق في نفوس المؤلفين الذين أتيح لهم درسه في مصر حديثا قال ميسيو شارم: يبدو الرق في مصر أمرا لينا هينا نافعا منتجا ويعد إلغاؤه فيها مصيبة حقيقية ففي اليوم الذي لا يستطيع وحوش أفريقيا الوسطى أن يبيعوا فيه أسر الحرب ولا يرون فيه إطعامهم لا يحجمون عن أكلهم فالرق وإن كان لطحة عار في جبين الإنسانية أفضل من قتل الأسرى وأكل لحومهم إذا ما نظر إليه من وجهة نظر هؤلاء الأسرة وذلك على الرغم من رأي محبي الإنسانية من الإنجليز الذين يقولون إنه أجدر بكرامة الزنوج أن يأكلهم أمثالهم من أن يسودهم أجنبي وقال مدير مدرسة اللغات في القاهرة ميسيو دوفو ترى الأرقاء الذين يستفيدون من الحرية الممنوحة لهم قليلين إلى الغاية مع أن هذه الحرية تسمح لهم بأن يعيشوا كما يشاءون من غير إزعاج فالأرقاء يفضلون حال الرق السالم من الجور على حال القلق الذي يكون مصدر آلام ومتاعب لهم في الغالب. وترى الأرقاء في مصر أحسن حالا مما كانوا عليه قبل استرقاقهم بدلا من أن يكونوا من البائسين المناكيد وبلغ الكثيرون منهم ولاسيما البيض أرق المناصب في مصر ويعد ابن الأمة في مصر مساويا لابن الزوجة في الحقوق وإذا كان ابن الأمة هذا بكر أبيه تمتع بكل ما تمنحه البكرية من الامتيازات ولم تكن من غير الارقاء زمرة المماليك التي ملكت مصر زمنا طويلا وفي اسواق النخاسة اشتري علي بك وابراهيم بك ومراد بك الجبار الذي هزم في معركة الاهرام وليس من النادر ان ترى اليوم قائدا او موظفا كبيرا في مصر لم يكن في شبابه غير رقيق وليس من النادر ان ترى رجلا في مصر كان سيده المصري قد تبناه واحسن تعليمه وزوجه ابنته وليست مصر القطر الوحيد الذي يعامل فيه الأرقاء برفق عظيم أي أن ما تراه في مصر ترى مثله في كل بلد خاضع للإسلام واسمع ما قالت السيدة الإنجليزية بيلانت في كتاب رحلتها في بلاد نجد ذاكرة محادثتها لعربي إن مما لم يستطع أن يفهمه ذلك العربي هو وجود نفع للإنجليز في تقييد تجارة الرقيق في كل مكان ولما قلت له إن مصلحة الإنسانية اقتضت ذلك أجابني إن تجارة الرقيق لا تنطوي على جور، ومن ذا الذي رأى إذا زنجي؟ والحق أننا لا نزعم أننا رأينا ذلك. ومن الأمور المشهورة أن الأرقاء عند العرب يكونون من الأبناء المدللين أكثر من أن يكونوا من الأجراء. ولا شيء يستحق الذم واللوم كالرق ولكن المبادئ التي صنعها الإنسان ذات شأن ضعيف في سير الأمور. وإذا ما نظر المرء إلى الرق بمنظار الزنجي المخلوق المنحط، وجده أمرا طيبا. فلا شيء أصلح لهؤلاء المخلوقات الضعيفة الفطرية القليلة الحذر والتبصر من أن يكون لها سيد يرى من مصالحه أن يقوم بشؤونها ودليلنا على هذا ما أصاب أرقاء أمريكا من الانحطاط المحزن الذي نشأ عن تحريمهم بعد حرب الانفصال وإلقاء حبالهم على غواربهم ويتطلب منع النخاسة منع البحث عن الأرقاء كما يزعم الإنجليز أنهم يفعلون أي تبديل طبائع الشرق كله وتغيير بقية العالم بعض التغيير ولم ينشأ عن تدخل الأوروبيين القائم على الرياء والمداجات فيما لا يعنيهم سوى الفشل ومقت الشرقيين لهم قال المؤلف الإنجليزي كوبر في كتاب حديث درس فيه أمر النخاسة في إفريقيا لم تكن الحملات التي جردت على تجار الرقيق في السودان إلا من نوع الغزوات التي تضيف إلى المذابح مذابح أخرى أجل لقد قضت تلك الحملات على بعض مراكز أولئك التجار ولكن هذه المراكز لم تلبث أن أعيد تأسيسها بعد انصراف تلك الحملات ولم ينجم عن النفقات العظيمة والدماء المسفوكة فيها كبير طائل ولم تؤدي إلى تقييد النخاسة ولا ريب في أن الأوروبيين الذين يتدخلون في أمور الشرق لمنع النخاسة قصرا من محبي الإنسانية الصالحين ومن ذوي النيات الطيبة الخالصة ولكن الشرقيين لا يعتقدون صدقهم وحجة الشرقيين في ذلك وأن أولئك المحبين للإنسانية الصالحين والراحمين للزنوج هم الذين أكره الصينيين بقوة المدافع على أن يدخلوا إلى بلادهم ذلك الأفيون الذي أهلك من الناس في سنة واحدة ما لم تهلك تجارة العبيد في عشر سنين